بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فأنذ르 ربك فكبر وسيابك فطهر والوجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر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 كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأوهده صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عدس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوم دارا إن انها لا الا قول البشر ساسليه سقر وما ادراك ما سقر ساسليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر ساسليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحه للبشر جَعَلَ شَرَّ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ كذالك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا لقرار البشر كلا والقمر والليل اذ اظغر والصبح اذا اصفر انها لا احزاب لكمذذيرا البشر لمن شاء سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكلم بيوم الدين حتى أكلم